أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وأياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي وابتغاء مرضأتي تسرون إليهم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أعلم بِمَا أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السَّبِيلِ إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما يتولف إن الله هو الفني الحميد أَسَالَ اللَّهَ أَيُّ أَجَلٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ والله وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَفُورُ لا لَا يَمَنَّكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَن تَبْرُوهُمْ وَتُقْصِطُوا إلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُعَبِ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 اِن اَلَّذِيْنَ تُمُوْنُوْنَ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا إلى اِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَّهُنَّ مَا أَنفَقُوْا وَلَا يُؤَاخِذُكُمْ عَلَيْهِنَّ اَن تَنكِحُوْهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ اَجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوْافِرِ وَاسْأَلُوْا مَا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعقبتم فات الذي ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله لا يفرقن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور